وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذر أم القوى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء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 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه